Book two Kokste ithna Ashar. Ethna Ashar Yokit Al-Mashrubat. Al-Mashrubat. Anna Ashrabusai. Anna مايون قهوي انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه مايون مينيرال فيت انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه يوتسا تيت سيدرونيكا اتشرب شاي مع ليمون مع الليمون يودسا قهوي سحروغا اتشرب مع سكر اتشرب قهوه مع السكر يودسا فيت ياغا اتشرب ماء مع ثلج <تصفيق> <ماء> مع الثلج سينون <تصفيق> بيدو هنا توجد حفلة هنا توجد حفلة انيمسيد يوفاد شامبوست الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا انيمسيد يوفاد فيني <تصفيق> الناس يشربون خمر وبيره الناس يشربون خمر وبيره Joodsa alkoholi, etes rabul hamr, etes joodsa viskit, etes rabu viski, etes viski, joodsa koolat rummiga, etes rabu kola maaram, etes rab kola Mulle ei meeldi samppus. لا أحب الشامبانيا لا احب الشمبانيا لا أحب الخمر لا احب الخمر لا احب البيرة لا احب البيره بيبي ليميلدي بيم الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن. اللابسه لمهلدب كاكاو الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. نايسله ميلدب ابلسيني ماحل المرأة تحب عصير البرتقال وعصير فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت